قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ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 مُسلِْمَاتٍ مُؤمنِنَاتٍ قَانِتَاتٍ إِبَات نعَِذَاتٍ سَائِحَاتٍ سَبَاتِ وَأَبَكَ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ن رَ وَقُودُهَن النَّاسُ وَالحِجَارَةُ عَلَيهَا مَ لائِكَةٌ غِلَظُ شِدَادُ ل يَعسُونَ مَا أَمَرَهُم لا يَعصُونَ اللهَّهَ مَا أَمَرَهُم وَيَفعللونَ ماَا يُؤمررون.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 اَسَأَ رَبَّكُمْ أَنْ يَكفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمنوا معه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 وَنجّني مِن فرعون وعملِهِ ونجّني مِن القومِ الظالمين ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها مِن روحنا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 قالوا بَل قَذَجَاء أَن نَذيروا فَكَذذَّبَنَا وَقُلناَا مَ نَزَّل اللَّهُ مِن شَيْئٍ إنِ أَن تُمْ إِلَّا فِي ظَلَالٍِكَبير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 وهو اللطيف الخبير هو الذي جَعَلَ لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور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 وَلا قَذَ كَذَّبَ الذيينَ مِنْ قَبلِهِم فَكَيفَكََ نَكير أَلَ يَرَو إلَى الطَّييرِ فَوقَهُم صَفَاتِ وَيَقُ بِضن ماَا يمسكُهُ إِلَّ الرَحمَن.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 ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتناذوا مصبحين أنغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فَطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَى حَرْبٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّون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 قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبذلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر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 بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يقشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة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 لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فجتباه ربه فجعل له من الصالحين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 الحاقة ما الحاقة وما أذراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وَأَمَّا عَدُ فَأُهلِكُ برِرحِ صَرصَر النَّعَاته سَخخَرهَا عَلَيهِمْ سَبَ عَ يَالِ وَثَمَةَ أََ مِن حُشُومَ فَتَرَ الْقَوْمَ فيِيهَا صَرع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 بِهِم فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِنَّ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ واعية.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 وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ سَبْعَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ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 َّلَ قَطَعمَا مِنهوتين فَمَا مِنْكُِن من حَد عَنهُ حاجِزين وَإَِّهُ لَ تَذكَِةُ للمُتَّقين وَإِا لَ نَعللَمُ أنَّ مِنْ كُُّكَذذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم